in this morning.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 وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن كثيراً من بلدان العالم الإسلامي تجتاحه. اموات عاتيه من الفتن فتن تحرق الدين فتن تحرق العقل فتن تحرق البدن فتن لا تبقي ولا تذر فتن اضاعت الانفس والثمرات وخربت الاموال والممتلكات وأتنفت المدن والأرياف فتن أرعبت الرجال والنساء وأفزعت الصغار والكبار والله ثم والله لا خير في فتنة أبدا فإن الفتن إذا حلت بأرض لا تصيب الظالم وحده وإنما تصيب الجميع ويكتوي بنارها الكبير والصغير الذكر والمنثى الغني والفقير الصالح والفاسد وقد قرر هذه الحقيقة ربنا عز وجل في كتابه الكريم فقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فيا لله كم جرت هذه على المسلمين من شرور عظيمه وفساد عريض وضرر محقق كبير ولقد عشنا حقيقتها وذقنا مرارتها في بلدنا الجزائر حفظ الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه فكم من نفس سُفِكَ دَمُهَا وكم من اسرى رملت نساءها ويتمت ذريتها وشردت وكم من مسجد او كم من جسد اصيب وجرح وكم من متجر سُرِقَ ونهب وكم من مركبه اتلفت ودمرت وكم من طريق قضع وعطل وكم من مصانع ومحطات وقود او كهرباء او بترول وغاز من مدرسة أقفلت وأغلقت كم من أسرة فقيرة لم يخرج وليها لكسب الرزق وجلب القوت لها كم وقعت من خسائر في الاقتصاد وبنيته كم مضعف من الأمن ورجالاته كم سمع من سب لله كم سمع من سب لله ونعم لدينه وشتم وغيبه وتنابز وسخريه واستهزاء وهجاء كم من فوضى عالمه حلت وانتشرت كم افلت من المجرمين من السجون والعقوبه كم تجرأ من قاطع طريق وسارق ومغتصب ايها الناس إن من علامات قرب القيامة الظاهرة وأشراط الساعة الأكيدة كفره الفتن بين المسلمين كفره القتل والاقتتال بينهم فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكفر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل صدق النبي صلوات ربي وسلامه عليه فهذا الهرج نعايش بعضه اليوم ونشاهده صباح مساء حتى صار حديث الناس في كل وقت وعند كل مجلس ولقاء بل وصل الحال الى ان المسلم يخوض بنفسه في الفتن ويدخلها باب القتل والقتال وهو لا يدري لماذا جر لهذه المعارك وكيف سج به في غمارها لا أي شيء يقتل من هو مسلم مثله ولماذا يهلق دم من يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويقرا القران ويذكر الله مثله ولقد اخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول على اي شيء قتل ماذا يحسب هؤلاء القوم هداهم الله واصلحهم ماذا İnne يا عباد الله من يتحمل هذا العذاب من يصبر على هذا العقاب من يخاطر بنفسه ويجازف بآخرته لأجل حطاب الدنيا لأجل فلان وعنان لأجل الجماعة والحزب لأجل المذهب ان ملائكه الرحمن تلعن حتى من يشير الى اخيه المسلم بشيء من السلاح ويشهره في وجهه فقد اخرج مسلم في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديده فإن الملائكة ترعن حتى يدعى وإن كان أخاه لأبيه ومبه وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار أيها الناس ان من الامور المخالفه للدين والشريعه في زمن الفتن واوقات القتل ومواقع الانستغرام والفيسبوك والتويتر من الكلام الذي يزيد في لهيب نار الفتنه واستمرار القتل والاقتتال في بلاد المسلمين ويبقي الخوف والاضطرابات ويدعو الناس الى الخروج الى الشوارع والطرقات يبقي الخوف والاضطرابات ويزيد في التدمير والافساد ويقوي الدمار والهداك. افلا يعلم هذا انه مشارك في وزر كل قبرة دم تسيل بسبب يدعو الناس في زمن الفتن الى الرجوع الى تحكيم القران والسنه النبويه فيما يجري بين الحاكم والمحكومين الا يعلم هذا ان العلماء اجمعوا واتفقوا على ان السنه في زمن الفتن واوقات القتل والافتتان هي كف اللسان واليد إلا من خير فأمسك أيها المسلم أمسك عن الخوض في الفتنة فذاك سنة ماضية واجب اللزومها ولا تعن على الفتن بيد ولا لسان ولكن أكف في يدك ولسانك وهواك والله المعين بل ان نبينا صلى الله عليه وسلم قد امر المسلم عند نشوب فتن القتل والاقتتال بين المسلمين ان يكسر ما في يده من سلاح وان ينزم جوف بيته حتى تضعف الفتن او تنقطع فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم فتكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معادا فليعب به فإذا كنا عباد الله إذا كنا نريد الخير والفلاح والسعادة والسعاده والسلام في ديننا ودنيانا لا سيما عند حدوث الفتن فلنكف ايدينا وامسنا عن الخوض فيها او المشاركه ونبتعد عن اماكنها وساحاتها ونقفل اسماعنا عن دعاه وتطيل أمجها وتقوي أمرها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن, لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها اللهم اجعلنا من السعداء الذين جنبوا الفتن واعذنا مما ظهر منها وما بطن انك ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين <تصفيق>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 في زمن الفتن وبدلت في اوقات القتل والاقتتال بين المسلمين غيبها طلاب الحكم والكراسي غيبها دعاة الاحزاب والجماعات غيبها بعض الاعلاميين والسياسيين من هذه المفاهيم مفهوم الشهيد حيث وصفوا من قتل في الفتن والمظاهرات والاعتصامات والمسيرات والاقتتال بين المسلمين من صفوفهم وأفراد تنظيمهم أو من يوصلهم إلى أهدافهم بأنه شهيد ولعم الله متى كان يا عباد الله متى كان من هذا حاله شهيدا متى كان المقتول لاجل حباب الدنيا وطواغيثها شهيدا متى كان المقتول لاجل الديمقراطيه شهيدا متى كان المقتول لاجل حريه الاديان ولمجد حريه الكلمه شهيدا متى كان المقتول die ruik je niet حيث أخرج الامامان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قال الرجل يقاتل للغنم أي للغنيمة والرجل يقاتل للذكر يعني حتى يقال مقاتل شجاع. والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن فمن في سبيل الله؟ أقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم فهو في سبيل الله. هذا هو الشهيد يا عباد الله. من قاتل لتكون كلمه لتكون كلمه الله هي العليا الشهيد هو الذي يقتل في اثناء المعركه بين من بين المسلمين والكفار ويريد من قتاله اعلاء كلمه الله ودينه وشرعه لا يريد من ذلك الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد انظروا يا رعاكم الله كيف كان يفهم الصحابة رضي الله عنهم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الضعون أي بسبب الضعون فهو شهيد ومن مات في الغرن أي بسبب ضرنه فهو شهيد والغريب شهيد أيها الناس ان الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء وشرط وفتنه وكرب يحل بالعباد والبلاد وصدق الله تعالى إذ يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وإن من نرى في واقع اكثر المسلمين اليوم فما عسى ان يرى انها ذنوب تتواصل ومنكرات تتجدد وسيئات تتزايد وأوزار تتلاحق وبعد عن الدين يكبر ويكبر وجهد بقال الله قال رسوله يعظم ويشفده فالبدار البدار الى التوبه المصور السرعه السرعه الى الاقلاع عن الذنوب والاثام المسارعه المسارعه الى المحافظه على الفرائض والواجبات السباق السباق الى الإكثار من الاعمال الصالحات المزيد المزيد من الاستغفار ان كنا نريد ان تتحسن احوالنا ويقوى عملنا ويعلو اقتصادنا ويولى علينا خيارنا ونكون في رغد عيش وسعه وسعاده نفس وراحه بال فالله الكريم جل وعز قد وعد ووعده حق وصدق لا يتخلف ابدا حيث قال سبحانه ان الله لا يغير ما بقوم لا يغيروا ما بأنفسهم، فاللهم اجعلنا من التائبين المستغفرين، الصالحين المصلحين. الموحدين السنيين المتبعين اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين اللهم ارفع عنهم القتل والاكتتال اللهم احقن دماءهم في كل مكان اللهم آمن روعتهم وخوفهم اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحم رتانا وموج المسلمين اللهم ارسكهم النعيم في قمورهم والسرور اللهم اشخم اللههم واهد ضاد لهم إلى الحق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.